ان فرعون ع ل ى في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف, يستضعف طائفه منهم يدبح ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين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 و أ و ح ي ن ا إ ل ى أ م موسى أ ن أ ر ض ي ه ف إ ذ ا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إ ن ر ا د و ه إ ل ي ك و ج ع ل و ه من المرسل ي ن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 لو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون و أ ص ب ح فؤاد أ م موسى فارغا إ ن ك ا د ت ل تبدي به ل و ل ا أ ر ب ط ن ا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت ل أ خ ت ه قصيه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 قال له موسى إ ن ك ل ع و ي مبين فلما أ ن أ ر ا د أ ن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أ ت ر ي د أ ن تقتلني اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا ب ا ل أ م س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 فاخرج إ موسوعه ا ل ن ا ب ل ج ن ي من ا ل ق و م ا ل ظ ا ل ي ن و ل م ا ت و ج ه ت القامل قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل ولما ورد ما امدين وجد عليه امه من الناس يسقون ووجد من دونهم امراتين تدودان قال م ا و س ب ك م ا ق ا ل ت ن ا ن ل س ي حتى يصدر ا ل ل ع ل ه م ا ثم ت و ل ى ا ل س ل ف ق ا ل رب إ ن ي ه موسوعه إ ح د النابلسي تمشي ى ا ح ا ا ء ق للعلوم ت إن أبي ي ا سقيت ل ن ا س ل م ا ج ا ء ه م و ق ص ع ل ي ه ا ل ق ص ص ق ا ل ل ا تخف نجوت من ا ل ق و م الاسلاميه ظ ل قالت م إحداهما ي يا ن ا أبت ت استأجر استأجرت أ ج ر خير إن من ا ق و ي ل أ ن إني قال أريد أن أحك ح إ م ب ن ت ي ه ا ت ي ن ع ل ى أ ن تأجرني ث م ا ن ي حجج فإن أ ث م ل ت ع ش ر ا فمن عندك و م ا أريد أن أشق ع ل ي ك س ت ج د ن ي إن ش ا ء الله من ا ل ص ا ل ح ي ن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 بآياتنا بينات و ق ا ل و ا ما ه ذ ا إ ل ا وما سحر س مفترى م ع ن ا ب ه ذ ا ف ي للعلوم الاسلاميه عاقبة ا ل ن ا ر إ ب ل ا ي ف ل ح ا ل ظ ا ل م و ق ا ل فرعون ي ا أيها ا ل م م ل أ ا ع ل م ت لكم من إله من غ ي ر ي لي يا فأوقد ه اسماء ن ع ل الله ع الحسنى ل و س و إ ن ي لاظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في ا ل أ ر ض بغير الحق وظنوا أ ن ه م إ ل ي ن ا لا يرجعون ف أ خ ذ ن ا ه وجنوده فنبذناهم في اليم ن فانظر كيف كان عاقبه الظالمين وجعلناهم ائمه يدعون الى النار ويوم القيامه لا ينصرون واتبعناهم في هذه الدنيا لعنه ويوم القيامه هم من المقبوحين ولقد اتينا موسى الكتاب من بعد ما اهلكنا القرون الاولى بصائر للناس و ه د موسوعه النابلسي ت ب ج ن ا ر إذ قضينا للعلوم ى موسى ا أ ا كنت من ا ل ش ا ه د ي ن س ل ك ن ا أنشأنا م ي ا ف موسوعه ل ي م النابلسي ع م وما ر ت ل و ع ل ي و م آ ي الاسلاميه ت ك ن كنا ر س ل وما كنت بجانب الطور إ ذ نادينا ولكن ر ح م ة من ربك لتنذر قوما ما ت اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا ب موسوعه ا قدمت أيديهم النابلسي ربنا ر ربنا إلينا للعلوم ا ف ن ت آ ي ا ت ن ن ك و ن الاسلاميه م م ؤ ن ي م ج ا ء ه الحق من قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي ما مثل م سحران ى أولم يكفروا تظاهرا وقالوا انا بكل كافرون قل فاتوا بكتاب من عزه ا ل موسوعه النابلسي ت ج ب للعلوم الاسلاميه يتبعون أ ه ء ه م ومن أ ممن ب هواه ر د من الله إن الله لا ل ا يهدي م و س و ل ه النابلسي للعلوم ه م ي ت ذ ك ر الاسلاميه ت م ن يتلى ل ع م ويحق موسوعه ر النابلسي من ق ه م ل م ن أ للعلوم ك ن أجرا ر م الاسلاميه صبروا ب ويدرؤون ا ح س ن ة ل ي ئ ة و ل ن ق وإذا س موسوعه ع ا ا ل ر ض و ا ع ن ق النابلسي و للعلوم الاسلاميه اسماء الله د ي الحسنى ي ش ا وهو اعلم بالمهتدين وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا اولم نمكن لهم حرما آ م ن ا يجبى اليه ثمرات كل شيء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 فتلك مساكنهم لم ت س ك ن من بعدهم إ ل ا قليلا وكنا نحن الوارثين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 ك ا ن وقلد ا إيانا يعبدون و ي ع و ا شركا ء ك م فدعوهم فلم يستجيبو ا لهم و ر أ و العذاب لو أ ن ه م كانوا يهتدون ويوم ي و ن ا ل م ر س ل ي ن فعميت ع ل ي ه م ا ل أ ر ب ا ء ي و م ئ ذ ف ه م ل ا ي ت س مضمون م اجتماعي ن ل ف ن وربك يخلق موسوعه ا ي ش النابلسي ك م سبحان للعلوم الاسلاميه يشركون ع في ا ل أ و ل ى و ا ل آ خ ر ة و ل ه ا ل ح ك م وإليه و ت ر ج ع ن قل أرأيتم إن جعل ا ب ل ه ع ل ي ك م ا ل ل ي ل سرمدا إلى ي و م ا ل ق ي ا م من ة إ ل ه غير ا ل ل ه ي ي أ ت ك م ب ض ي ا ه افلا تسمعون قل ارايتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا إ ل ى يوم القيامه من إله, من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون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 شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم, فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أ ن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إ ن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم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 ولا تنس نصيبك م ن الدنيا و أ ح س ن ك م ا أ ح س ن ا ل ل إليك ولا ه ت ب غ ا ل ف س ا د ف ي ا ل أ ر ض إن ا ل ل ه ل ا ا يحب ل م ف س د ي ن ق ا ل إ ن م ا أوتيته ع ل ى ع ل م ع ن د ي أولم يعلم أن يعلم ا ل ل ه قد أ ه ل ك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه و أ ك ث ر جمعا ولا ي س أ ل عن ذنوبهم المجرمون فخرج في على قومه في زينته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 وقال الذين اوتوا العلم و ي ن ك م ثواب الله خير لمن آ م ن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون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 موسوعه النابلسي م ي ش ء من ع ا د ق د للعلوم و ا الله أمن ا ل ا س ل ا و ي ه تلك الدار ا ل آ خ ر ة نجعلها للذين لا ي ل ي د و ن علوا في ا ل أ ر ض ولا فسادا و ا ل ع ا ق ب ة للمتقين من جاء ب ا ل ح س ن ة فله خير منها ومن موسوعه ا ل ذ ي ن ع م ل و ا ا ل س ي ئ إ ل ا ما كانوا ي ع م ل و ن إن الاسلاميه ي ر ش ر ك ن الهدى شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي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 ل ه ا ل ح ك م و إ ل ي ه ت ر ج ع و ن